ولا کلین بن خری متین اصیم اتولی باداری کزانی انک ناری پلاسی مولاؤں ہم کماؤسابل موسری مسری ہ ولا يستثنون اطاف عليها قائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين انغدو على حربكم ان كنتم صارمين ف إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالُوا أَأَوْسَقُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَنَاوَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا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 امل کم اِمین لَمَا مت متحظ امل ہوں سورک افریا تو بھی سورک اہم كَانُوا فوق يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ